فلعلك باخع موسوعه ل ى ث ا ر م إ النابلسي ح د ي ث أ ف إ ل ل ع ل ن ا م الاسلاميه ع ى ل أ ر ض ز ي ن ه ل ل ن ب و ه أ م أحسن وجدت إ ن ل ا مَا عَلَيْهَا ع ع ل و ن ي ص ا جُرُزًا أَمْ ح س ب ان اصحاب الكهف وراقبك ا ل من آ ي ا ت ن ا عجابا اذ اوالفت يتو الى الكهف فقالوا ربنا آ ت ن ا من لدنك رحمه وهيئ لنا رب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 ب السماوات والارض لن ندعو من دونه إ ل ه ا لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا انشططا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 وإذا ع ت ل موسوعه ا و ن ا ب ل ا ا ل ل ه ف أ ب و إلى ا ل ك ه ف ينشر ل ك م ربكم ر من م ح ت ه ف أ و إ ل ى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أ م ر ك م مرفقا وتغى طلعت الشمس إذا تزاور عن كهفهم ذات اليمين و إ ذ ا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في ف ج و ة من ذلك من آ ي ا ت الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا 歌詞を歌うことに夢中になってしまうことに夢中になってしまうことに夢中 ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئ منهم رعبا وكذلك بعثناهم بينهم رعبا ليتساءلوا وكذلك قال قائل منهم كم لبثتم قالوا ل ب س ن ا يوما أ و بعض يوم قالوا ربكم أ ع ل م بما ل ب س ت م فابعثوا أ ح د ك م بورقكم هذه إ ل ى ا ل م د ي ن ة فلينظر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 إ ن ه م ان يظهروا عليكم يرجموكم أ و يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إ ذ ا أ ب د ا وكذلك اعثرنا عليهم ليعلموا ان وعد الله حق وان الساعه لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم ف قال و الذين بنوا ع ي بنيانا ه ربهم بهم م أعلم قال ا ل غلبوا على أ م ر ه م لنتظر فاتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثه رابعهم كلبهم ويقولون خمسه سادسهم كلبهم رجما بالغيب 私たちはこのように思うべきことは、私たちはこのように思うべきことは、私たちはこのように思うべきことは、私たちは فلا تمار فيهم إ ل ا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم احدا 私 ل 思い出は変わっていないのですが私の思い出は変わって ل ないのですが私の思い出は変わっていな شركه الهدى شركه دعويه غير ربحيه ل ا ث مضمون ا ا د ا ت م ا ع ي قل الله اعلم بما لبثوا له غيب السماوات والارض ابصر به واسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه احدا واتل موسوعه إ ل ي ك م ن ك ت ا ب ربك ل ا م س ي للعلوم الاسلاميه ت ح د واصبر ن ف ك م ن يدعون ر ب م ا ا ل غ د م و ا ل ع ش ي ي ر د و ن وجهه ع ه ا ل ن ا ة ا ل س ي للعلوم الاسلاميه عن ذكرنا وكان أمره فرطا وقل اسماء ربكم فمن ا ل م م ن ل ش ا ء ف ل ي ك ف ر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 بئس ا ا ل ش ر موسوعه ا ء ت م ر النابلسي للعلوم م الاسلاميه ج ل ف ت ي ل ه الدكتور م ح م ن راتب النابلسي يحلون فيها من اساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الارائك نعمه موسوعه ا النابلسي ل ل ع ل ه م ا جنتين من أ ع ن ا ب ج ع ل ن ا ل أ ح د ه م ا ج ن ت ي ن من أعناب و ح ف ف ن ا ه م ا بنخل و ج ع ل ن ا ب ي ن ه م ا ز ر ع ي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 وما اظن الساعه قائمه ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أ كفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفه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 私は私の言葉を読んでいる。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 私たちは今日は私たちの暮らしを楽しむことを知っている人たちの暮らしを楽しむことを知っている人たちの暮らしを楽しむことを知っている人た تطيع له طلبا له ويقول أ ح ط بثمره فأصبح ي ل على ب كفيه أنفق فيها ما ه ي خاوية ع ى عروشها و يا ق و ل ي ليتني لم أ ش ر ك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 اسم الله الرحمن الرحيم الجزء الثاني ر أملا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 私たちは今日は私たちの思いを忘れずに、私たちは私たちの思いを忘 ل ず نجعل لكم موعدا わ وضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا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 わい ذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا إ ل ا إ, إ ب ل ي س كان من الجن ففسق عن امر ربه افتتخذونه وذريته 私 و この世 ن 変 و たのは私 م ل の世を変えたのは私はこ م 世を変えたのは私はこの世を変えた。 السماوات و ا ل أ ر ض ولا خلق أ ن ف س ه م وما كنت متخذ المضلين عبدا ويوم ي, ي, ي, و ي, ي ق و ل に ا た و はこのよ ا に私たちはこのように私たちはこのよ م に私たちはこのように私たちはこのように私たちはこのように私たちはこのよう م 私たちはこのように أ ن ه م م و ا ق ع ه النابلسي و م يجدوا ع ه ل ق د ص ر ف ن ا في ه ذ ا ا ل ق ر آ ن ل ل ن اسماء ن ك ا ل و ك ا ن ا ل إ ن س ا ن أ ى 私は思うべきことは何でも言うべきだと思うんす。 الأ أو ب ش ち ي ن ومنذرين. و ي ج ادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آ ي ا ت ي وما أ ن ذ ر و ا ه جوا ومن أ ظ ل م ممن ذكر ب آ ي ا ت ر ب ف たちはこの世を去ることについて話すべきことにつ ا て話すべき ع عل ل について話すべきことに أ いて話すべきことについて話すべきことについて話す وان تدعهم إ ل ى الهدى فلن يهتدوا اذا ابدا وربك الغفور ذو الرحمه لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجز 「私の م い出は何をしたいのか?」 واذ قال موسى لفتاه لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين او امضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فت اتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آ ت ن ا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا パーフェクトの時代はこの時代に私たちはこの時代に私たちはこの時 م に私たちはこ ي 時代に私たちはこの時代に私たち ن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 私はね、私はね、私はね、私はね、私はね、私はね、私はね、私はね、私はね、私 م ね、私はね、私はね、私 ا ね、私はね、私はね、私はね、私はね、私はね、私はね、私はね、私はね、ل はね、私はね、私はね、私はね、私は 私は i えこと言 a てたけどねえ تطيع م ع ي صبرا و ك ي ف تصبر ع ل ى م النابلسي م تحط ت للعلوم ا ل ا س ل ا م ي ا 私はこの世をとに気づいでくだ حتى اذا ركب في السفينه خرقها قال اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا قال الم اقل انك لن تسكن カーラーラーラーラーラーラー إ ذ ا لقيا غلاما فقتله قال اقتلت نفسا زكيه بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا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 ただ、今、あなたああなたのことを思い出してくれたのですが、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 أفئك بتأويل م ا لم ت س ت و ع ع ل ي ه ص ب ر ا أما ا ل س ف ي ن ة ف ك ا ن ت ل م س ا ك ي ن ي ع م ل و ن في ا ل ب ب ح ر فأردت أن أ ع ي ه ا و ك ا ن و ر ا ه م ملك وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينه غصبا و ンマ ا の声が ا こえたことを聞こえたこと م 聞こ ن たことを聞こえ ا ことを聞 ه えたことを聞こえ و ك ف, ف ر 聞こえたこと ا أ こ ن たことを聞こえた م اسماء ر الله وأما ا م يتيمين ي ن في ا ل م د ي ن وكان ة ت ح ت ه س ن ز لهما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 موسوعه ما ل ا ل ر ا ب ل س ي ل ل ع ل و ي ا ل ق قل ر ن ي س أ ت ل و ع ل ي ك م م ن ه ذكرا イーナマ مكنا له في الارض واتيناه من كل شيء سببا فاتبع سببا سَإِذَا سا بَلَغَ م َََ غ ْ ر ِ ب ا ل ش ّ م ْ س ِ و ََ ج د َ ه َ ا ت َ غ ْ ر ُ ب ُ ف ِ ي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ ع ِ ل د َ ه َ ا ق َ و ْ م ً ا 「こ ت ت に ذ る ي ه はな س で ا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 و َ أ َ م ا من آ م َ ن َ وعمل َََِ صالحا ًَِ فله ََُ ج َ ز َ ا ء ً ا ل ْْ ح ُ س ن َ فَلَهُ َ ج ز َ الحسنى ء ً ا ُْْ وسنقول َََُُ له َُ من ِْ أ َ م ْ ر ِ ن َ ا يسرا ًُْ ثم َُّ أ َ ت حتى إذا بلغ م ط ل ل ع ا ش م س و ج د ه ا ت ط ل ن ا ب ل و م ل م ن ج ع ل ل ه م من د و ن ه ا س ت ل ا كذلك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 قالوا يا ذا القرنين إ الق ن ياجوج وماجوج مفسدون في ل ل ا ل أ ر ض فهل نجعل لك خرجا على أ ن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما فيه はこの世を変えたのはこ و ن を変えたのはこの世を変えたのはこの世を変 ل たのはこの世を変えたのはこの世を変えたのはこの世を変えた。<音> م ォーク。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 و ر ك ه الهدى ربي حقا شركه ن ا دعويه غير ربحيه ذات مضمون ا ج ت م ا ع ا فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذي ن كانت اعينهم في غطاء عن وكانو ا لا يستطيعون س م ع افاحاسي بلذينا كفرو ايت أن خ ي ث و ايبادي من دوني او ليا ء إن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 أ ن ه م ي ح س ن و ن ن ص ع أولئك ا ل ذ ي ن ك ف ر و ا ب آ ي ا ت ر ب ه م و ل ق ا ئ ه فحبطت أ ع م ا ل ه م ف ح ب ي ت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 خالدين فيها لا يبغون عنها حوله قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل انما انا بشر مثلك 私の思い出は何でも言うことは何 كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا, فليعمل عملا صالحا ولا يشرك ب ع ب ا د ة ر ب 私たちは ح د